فضيلة الشيخ عطية صقر وما حكم دراسة مادة أمراض النساء للرجال وما حكم مهنة التمريض حين تنكشف عورات النساء في هذه المهن وكذلك عورات الرجال أمام النساء التي تخصصن في غير تخصص النسائي ما الحكم في ذلك وما الحل في هذه المسألة سبق الكلام على العلاج بين الجنسين وأؤكد هنا أن أي عمل فيه اطلاع على العورات حرام ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذي يعالج جنسه ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد في استعمال هذه الرخصة ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الآخر عند الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل وجاء في كتاب فتح القدير أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه والغمز هو الكبس والتدليل وقال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها أي يعالجها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين وكذا الرجل مع المرأة ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا الكلام وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة هذا وإذا لم يوجد الجنس الماهر في العلاج أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا نعم من العلاج عند الجنس الآخر الماهر فالخطأ في العلاج خطير والدين حذر من تعريض النفس للتهلكه كما هو معروف والله أعلم